الله ليس بظلام للعبد ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير نقم أنبيه وإن أصابته فتنة نقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة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 126. لبئس المولى ولبئس العشير 127. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار 128. إن الله يفعل ما يريد 129. من كان يظن أليد 124. وينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ 125. وكذلك أنزلناه آيات بينات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 119. ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء 110. هذان حصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من ثوَقَ رُؤُسِهِمُ الْحَمِيمُ يُصْحَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ وَلَهُمْ مَقَامُ عُمْنِ حَديدٌ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنَّا مِنْ غَضْبٍ مِنْ أُعِيدُوا فِيهَا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 ناس بالحج يأتي كرجال وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروسما الله في أيام معلومة على ما رزقهم من بهيمة الأعاب يأكلوا منها وأطعم البائس الفقير، ثمَّ اليقظ تفتهم واليوف نذورهم، واليتطوف بالبيت العتيق ذلك، وَمَن يُعْظِم حُرْمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ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 الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم صلاة ومن ما رزقناهم ينفقون والبدر جعلنا لكم من شعائر الله 119. وإنكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف 114. فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون 115. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سَقَّرَهَا لَكُم لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَذَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ إِنَّ اللَّهَ يُدَاعِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَانٍ كَفُورٌ أُذِنَ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا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 وأمروا بالمعروف ونَهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَدُودٍ وَثَمُودٍ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُؤْمٍ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 الله وعده وإنا يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون 125. من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير قل يا أيها الناس إن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 173. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وَيَعْلَمُ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُونَ بِهِ فَتُخْبِتْ لَهُمْ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ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 لا يدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله العليم حليم ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لا ينصرنه الله إن الله لعفو غفور 124. ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير 125. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل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 118. وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور 119. لكل أمة جعلنا من سكنهم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعله دم مستقيم وإن جادلوك فقول الله أعلم بما تعملون 116. الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون 117. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير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 113. وبئس المصير 114. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له 115. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له 116. وإن يسلبه الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمقلوب ما قدم الله حق قدره إن الله لقوي عزيز الله يصفى من الملائكة أصوله ومن الناس إن الله سميع بصير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 117. هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم 118. هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء أعلن